Lenk'e رسول الله وخاسم النبي Yeah والذي يصلي عليكم وما لائكاته ليخرجكم ليخرجكم منع. 국민 Yeah شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا وبشر In morning what then? ولا تطع الكافرين والمنافكين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله Jazakallahu alayhi wa